بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد هو الله أحد الله, الصمد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفُوًا أحد.